ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْقَمَرِ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى الطَّائِفَةَ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ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 ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متمتم لمغفرة من الله ورحمه خير مما تجمعون